الوحده الاولى من داخل الحياه الدرس الاول الاستعداد للمدرسه واحد استمع الى الكلمات والجمل الاتيه واعدها هو طالب انت طالب هي طالبه انت طالبه انا طالب أنا طالبة هذا مدرس هذا مدير هذا موظف هذه مدرسة هذه مديرة هذه موظفة